بسم الله الرحمن الرحيم والقد وكتاب مسك في رق ما شو والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان إن عذاب ربك لا واقع ما له من دافع يوم تمر السماء مرى وتسير الجبال سيرا فويل يوم إذن المكذبين الذينهم في خوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم ما دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون